العيون في الكون أنا شفتها على سحرا مالعيون في الكون أنا شفتها على سحرا عيونك معايا عيون عيونك فيفايا عيونك معايا مع البداية وكل كل معاك مع البداية.